عشان بحبك انا حرمت عيني النور واللي بقاليته في سنة من ايدي في يوم من ايدي في يوم فاتل ما عرف شي فت الزين مهما مليت الفدا بالشكويت فات عجايب فنت اللي فاتن ادعى ما عرف شي شكويتي عني لحيار في اللي مضى ولا حاجه من اللي جاي وعشان بحبك انا حرمت عيني النور واللي min day fiom ra min